أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثبرات من أكمامها وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يلاديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم وما كانوا يدعون من قبل وظنوا مَا ما مِن من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشَّرُّ الشر فيأوس قلوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي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 اِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ إِعْرَاضًا وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ يُضِلُّ مَنْ أَنَا وَمَنْ يُهْدِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أوام يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 حفيظ عليه وما انت عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك انحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير وَلَ الش اللهَّم لَ جَلَمٌ غُمدم وَاحِدَةً لَ يدَخِل مَنْ يش وَك يُدَخِل مَنْ شاءُ فيِي رَحمَةِ وَالظالمُونَ ماَا لَهُ مِ وَلِم وَلا نَصير أَمِ التَّخَذُوا مِ دُه أَوي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض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 انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به لوح وح الذي اوحينا اليك والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه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 فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فِي الأرض بغير الحق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 بين الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا وما ضل مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن لا العزيز العليم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 إِلَى رَبِّنَا لَمْ يَقْلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ نَبِيٍّ أَمِ اتَّقَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَانًا وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ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 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مَقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ